karaki <laughs> Du fejder kranvæggen, og for kranen, og det du لقد مررت على الرياضي من ربوتين ولقد مررت على الرياضي من ربوتين ظنّا لكون تحياتك الغاقي ظنّا دا أبناه لغة الكلام فخاطم، دا لغة الكلام فخاطم، عيني أبي لغة الهواء، عيني، فيه عيني أبي لغة الهوى If I are if I go,